صاح جبریل الامين ليسيعط الظالمين ليذل لي المؤمنين صاح جبریل الامين ليسيعط الظالمين لي فتيات لله ثار وعلى الكفار نار بخوط الأحرار سار فتيات لله ثار وعلى الكفار نار بخوط الأحرار سار بهم الأنذال حار فتيات مجاهدون لي ذل المؤمنون صاح جبريل الأمين لصياط الظالمين لي ذل المؤمنون صاح جبريل الأمين لصياط الظالمين لي ذل المؤمنون لهم القرآن هادي وبه صوت الجهاد منهم ذل الأعادي لهم القرآن هادي وبه صوت الجهاد منهم ذل الأعادي وصاد الموت ينادي لا يهابون المانون لن يذل المؤمنون صاح جبريل الأمين لسياط الظالمين لن يذل المؤمنون صاح جبريل الأمين لسياط الظالمين عندما جاء الخطاب صرخات الحق أجاب بطريق النور صاب عندما جاء الخطاب صرخات الحق أجاب بطريق النور صاب بإمام الحق ذاب حبهم فيه جنون لن يذل المؤمنون صاح جبرين الأمين لسياط الظالمين ليو ذل المؤمنون صاح جبريل الأمين لسياط الظالمين ليو ذل المؤمنون أقسم بالله أن لا يرفضوا الدين يبلعنا والنوم والآخر أقسام بالله ألا يرقد والدين يبلعنا هذا النوم والله صاح بالجلاد كالله أسام ألا نخول لي ذل صاح جبريل الأمين لصياط الظالمين لي للْمُؤْمِنُونَ صَحَبَ جِبْرِيلُ الْأَمِينُ لِصِيَاطٍ